وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصيل ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين فان الله سبحانه وتعالى ينهى نبيه عن داء عضال وهو نهي لامته اجمع نعم عباد الله هذا الداء الذي قد تفشى في اوساط المسلمين الا من رحم ربك وقليل ما هم انه داء الغفله انه داء الغفله عن ذكر الله سبحانه وتعالى داء الغفله عن دين الله سبحانه وتعالى داء الغفله عن تعلم امور الدين وما ينفع العبد يوم ان يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ولا تكن من الغافلين نعم عبد الله فان الله سبحانه وتعالى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 فنهى الله سبحانه وتعالى من طاعه الغافلين ومن كان قلبه غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طاعه الله ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا فأمره في ضي في ضياع وفي سفه نعم عبد الله ان الغافل عن دين الله سبحانه وتعالى وعن تعاليم دينه شبيه بالأنعام يا عباد الله بل هو أضل منها قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون اولئك هم الغافلون نعم عبد الله فإن الغافل عن دين الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى لهو شبيه بالحيوانات بل هو أضل منها لأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا فأبى إلا الغواية وأبى إلا الاعراض عن دين الله سبحانه وتعالى نعم يا عباد الله ان الغافل عن دين الله سبحانه وتعالى وعن تعاليم دينه لا تراه يفرق بين حق ولا باطل بين توحيد ولا شرك بين سنة ولا بدعة لأنه غافل عن دين الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وان يروا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا وإن يروا, سبيل لا يت وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فبسبب الغفلة نعم عبد الله لا تره يوفق ولا يفرق بين حق وباطل يرى طريق الخير فيراها هي الضلال ويرى طريق الشر فيراها هي طريق الحق ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فمرض عضال عبد الله إذا ابتليت بمرض الغفلة عن دين الله سبحانه وتعالى وعن تعاليم دينه فإن الغفلة يا عباد الله هي الحاملة لكثير من الناس على عدم العمل لذلك اليوم العظيم ليوم القيامة وعلى عدم الاستعداد له. قال الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا. هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحره وأنتم تبصرون شاهدون قوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفله وهم في غفله معرضون نعم يا عباد الله فان الغفله هي الحامله لكثير من الناس لعدم الاستعداد لذلك اليوم العظيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا أي في الدنيا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غيطاك فبصرك اليوم حديد اليوم ترى الأمور على حقيقتها وعلى ما هي عليه من أهوال عظام لأنك كنت في غفله عنها في سهو ولعب نعم في إعراض عن دين الله وعن تعلم دين الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين بل كنا ظالمين نعم يتولولون ويتحسرون أنهم كانوا في الدنيا في غفلة عما كانوا يذكرون به وعما كانوا ينصحون به من ذلك اليوم العظيم وأن يستعدوا له وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة أي في هذه الدنيا وهم لا يؤمنون لا يصدقون بما يذكرون به وبما يوعظون به فالله سبحانه وتعالى أمر بالإنذار بذلك اليوم العظيم وأنذرهم يوم الحسرة وهو يوم القيامة لأنه يتحسر العبد أنه فوت هذه الدنيا ولم يجتهد في طاعة الله ولم يبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وأنذرهم يوم الحسرة اذقضي قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة فيوقف يجاء بالموت فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون اي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي فيشرئبون وينظرون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت ثم يقال يا أهل النار قال فيشرئبون وينظرون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمروا بالموت فيذبح فيذبح ثم يقال يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسره إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى هذه الدنيا فكفانا غفله يا عباد الله فإن اكثر الناس في غفلة إلا من رحم ربك وقليل من عبادي الشكور وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون يا من تغتر بالكثرة على ما أنت عليه من الباطل لما ان تذكر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أن هذه الكثرة لا تغني من الله شيئا بل يقول ربنا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هذا حال كثير من الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الآخرة يا عباد الله التي من أجلها التي من اجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى ومن أجلها خلقنا هي الدار الباقيه هي الحيوان فنجعل هذه الفانية تشغلنا عن تلك الدار التي اليها مآلنا ومقر ومقرنا نعم هذه غفله هذه غفله ولكن اكثرهم لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الايه اي ان اكثر الناس ليس لهم علم ليس لهم نعم علم الا بالدنيا واكسابها وشؤونها وما فيها فهم حذاق اذكياء في مكاسبها او نعم في وجوه مكاسبها وما فيها وهم غافلون عن امور الدين وما ينفعهم في الدار الاخره قال الحسن البصري رحمه الله والله انه لا يبلغ من احدهم بدنيا انه لا يقلب الدرهم على ظفره فيخبروك بوزنه وهو لا يحسن ان يصلي وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون نعم والله انها لا يبلغ من احد كما يقول الحسن رضي رحمه الله بدنياه انه لا يقلب الدرهم على ظفره فيخبروك بوزنه وهو لا يحسن ان يصلي وهو لا يحسن ان يصلي اي والله صدق رحمه الله إنك لا تعجب والله من بعض الناس بل ومن بعض شباب المسلمين لربما نال الشهادات العليا في الطب وفي الهندسه وفي غير ذلك من امور الدنيا وهو لا يحسن ان يتوضا كما توضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووان شئت قلت لا يحسن ان يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شئت, وان شئت قلت لا يحسن ان يقرا القران كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون فلنستيقظ يا عباد الله من غفلتنا فإن الغفلة ليست لك عذر عند الله سبحانه لأن الحجة قائمة علينا يا عباد الله نعم دين الله سبحانه وتعالى ظاهر قال الله سبحانه وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين نعم لا يكون لك عذر أن تقول يا رب أني كنت غافل لا لا يكون لك ذلك عذر لأن الحجة قائمة عليك قد كان يأتيك الناصعون والمذكرون وسبل العلم موجوده بين يديك ولكنك, ولكنك كنت في إعراض وفي غفلة بل وفي تغافل عن تعلم أمور دينك وجعلت هذه الدنيا أكبر همك نعم يا عباد الله لذلك فإن من أسباب حصول الغفلة للعبد استحباب هذه الدنيا على الآخرة قال الله سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك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 بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذر ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ألا وإن من أسباب حصول الغفلة عبد الله ترك الجمع والجماعات وعدم شهودها في بيوت الله سبحانه فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما انه ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على على من منبره يقول لا ينتهي لنا لا ينتهي عن ودعهم الجمعات عن تركهم الجمعات الجمع والجماعات الصلاه في بيوت الله لا ينتهي الناقوم عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ثم ليكونن من الغافلين ألا وان من اسباب حصول الغفلة للعبد عباد الله اتباع الصيد والانهماك بذلك والاكثار من ذلك بحيث يشغلك عن طاعه الله وعن اقام الصلاة وذكر الله سبحانه نعم فقد روى الامام ابو داود في سننه والترمذي صحه العلامه الالباني عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى السلطان افتة ومن اتبع الصيد غفل فإن الاكثار من اتباع الصيد والانشغال بالدنيا سبب لحصول الغفلة ألا وإن من أسباب حصول الغفلة للعبد يا عباد الله عدم حضور حلقات العلم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 يقبحي هذا الداء العضال داء الغفلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتضرع بين يدي ربي جل وعلا ويستعيد بالله من الغفلة فقد روى الإمام ابن حبان كما في الإحسان وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامه الوادعي رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم نعوذ بك من العجل والكسل اللهم نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والقسوة والغفلة والدلة والمسكنة وأعوذ بك من الكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيئ الأسقام وسيئ الأسقام شاهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذا الداء العضال وأعوذ بك من القسوة والغفلة فمن من في هذه الأيام وفي هذا الزمان؟ من يتضرع بين يدي ربه سبحانه وتعالى أن يعيده من هذا الداء العضال الذي هو سبب لشرور كثيرة يا عباد الله ألا وإن أعظم علاج يخلصك به الله سبحانه وتعالى من هذا الداء ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى والحرص على ذلك ومجال ومجالسة, ومجالسة اهل الذكر نعم فإن ذكر الله يعتبر علاج عظيم لداء الغفلة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين نعم عبد الله وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب قال رحمه الله تعالى على قدر غفله العبد عن الذكر يكون بعده عن الله على قدر غفله العبد عن الذكر يكون بعده عن الله سبحانه وتعالى وقال رحمه الله ان الغافله بينه وبين الله وحشه لا تزول الا بالذكر ان الغافله بينه وبين الله وحشه لا تزول الا بالذكر وقال رحمه الله تعالى إن مجالس الذكر مجالس الملائكة وإن مجالس اللهو والغفلة مجالس الشياطين فليتخير العبد وأعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا وفي الآخرة حرص على ذكر الله عبد الله في دخولك وخروجك وفي قيامك وقعودك وفي سرك وعلنك وفي جلوتك وخلوتك كن ملازما لذكر الله فهذا علاج عظيم يخلصك الله سبحانه وتعالى به من الغفلة نعم عبد الله احرص على ذكر الله سبحانه وتعالى فإن فإن فإن الإعراض عن ذكر الله لهو سبب في تسلط الشيطان عليك نعم عبد الله لهو سبب في تسلط الشيطان عليه قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين مصاحب وملازم له وإنهم ليصدونهم عن السبيل قال الإمام السعدي أي عن الصراط المستقيم والدين القويم وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ومن يعش عن ذكر الرحمن قال الامام ابن كثير اي يتغافل ويتعامى ويعرض ماذا يكون جزاؤه نقيض له شيطانا فهو له قرين مصاحب وملازم له روى الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الرجل بيته اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله قال الشيطان لأصحابه ولجنوده لا مبيت لكم اليوم وإذا دخل فذكر الله عند طعامه ملازم للذكر ليست عنده غفلة ملازم للذكر أن يقول بسم الله عند دخوله وعندما يأتي الطعام يقول بسم الله كلمة تكون سببا في خلاصك من الغفلة وعدم تسلط الشيطان عليك فإذا ذكر الله عند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا دخل الرجل بيته رجل اخر فلم يذكر فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان ادركتم المبيت والعشاء بسبب الغفله عن ذكر الله يبيت الشيطان معك فأي خير يرجى من يرجع من بيت هذا حاله فتجد المشاكل وكذلك الشرور في الأسرة دائما بسبب الغفلة بسبب الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى أما إذا رأيت الرجل يحافظ على ذكر الله سبحانه فإنك تجده على خير عظيم على اطمأنينه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كذلك إذا خرجت من البيت عبد الله ذكرت الله عند خروجك فإنه سبب لخلاص لخلاصك من الغفلة وعدم تسلط الشيطان عليك فقد الامام الإمام داود والترمذي في سننهم وصححه العلامه الالباني الألباني عن نس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال يعني حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمات يسيرات عباد الله لكن لا يوفق لهن إلى الموفق من قلبه معلق بذكر الله سبحانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان وتنحى عنه الشيطان وفي رواية يقول ملك لملك آخر كيف لك برجل قد وقي وكفي نعم عصمه الله سبحانه لأنه ذاكر لله سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون إذا تسلط عليك الشيطان لأنك بعيد عن ذكر الله وغافل عن ذكر الله يزين لك الشيطان ما أنت عليه من الحوالي السيئة لربما كنت تاركا للصلاة يزين لك الشيطان أنك على خير عظيم لربما أنت مرتكب للفواحش ولا تهم يزين لك الشيطان أنك على خير عظيم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون نعم عباد الله ولنحذر كذلك يا عباد الله من الغفلة في المجالس التي نجلسها وما اكثر المجالس اعني مجالس الغفلة لك الله فإن حسره وندام على أصحابها يا عباد الله فقد روى الإمام أحمد في مسنده صح العلامة الالباني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مجتمع قوم مجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما قاموا عن جيفة حمار أي كأنما ذلك المجلس في حمار ميت من يستطيع أن يجلس في مكان فيه رائحة منترة لحمار ميت فهذا تشبيه من النمشة صلى الله عليه وسلم بذلك المجلس الذي يجلسه العبد ولا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه ولا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم فتفرقوا أي قاموا عن هذا المجلس كأنما تفرقوا ولم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيه كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة وكان ذلك المجلس أيوم يوم القيامة كان عليهم حسرة نعم يا عباد الله فلنحذر مجالس الغفلة وما اكثرها لك الله فإن مجالس الغناء واللهو والطرب من مجالس الغفلة يا عباد الله كذلك من المجالس التي ابتلي بها كثير من شباب المسلمين بل ومن كبار مجالس القاتية عباد الله هذه المجالس التي ما راينا منها إلا الشر والوبال والدمار كم من شاب كان على خير والله يرجى خيره فبسبب حرصه على مجالس القات صار ضائعا كم شاب صار سارقا بسبب هذه المجالس كم من أسر تشتتت بسبب هذه المجالس كم من نساء زنت كم من امراه زنت لأن زوجها بعيد عنها بسبب هذه المجالس هذه المجالس كم من شاب أكل الحشيش والمخدرات بسبب هذه المجالس فيحسر عليك يا عبد الله بين يدي الله سبحانه وتعالى سبب لتضيع الصلوات وكم تعدد نعم يا عباد الله فلنستيقظ من, غل من غفلتنا ولنتب إلى الله قبل فوات الأوان ما دمنا في هذه الدنيا فنسال الله سبحانه أن يلهمنا رشدنا اللهم أتي نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين